خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشط الأنفس إن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 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنهار مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وَإِن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تثرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المتكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوذارهم كاملة يوم القيامة ومن أوذار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم الثقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم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 وَأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء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 ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم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 ما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالقا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برزي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم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 وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أَيْنَمَا يوجهه لا يَأْتِ بطير هل يستوي هو ومن يَأْمُرُ بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفكدة لعلكم تشكرون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 بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها بيوتا تستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم ومن أخوافها وأوبارها وأشعارها أسافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أتنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امه هي أربى من امه إنما يبلوكم الله به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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إِن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 إن ربك للذين عملوا الثوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يَكُ من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صِرَاطٍ مستقيم